المغارب. ليس غريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحج والكفن إن غريب له حق لغربته على المقيم لفي الأوطان والسكن لتنهرن غريب حال غربته الده ينهر بثل والمحن تسري بعيد وساجلا يملغني وقوتي ضعفة والموت يغلبني ولي بقى يذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهدني وقد تماجيت في ذنبي ويسترني تمر ساعة أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتيدا على المعاط وعين الله توض زلة كتبات غطلة ذهبات حسرة بقيت في القلب تحرقني دعني أنعط على نفسي وأنجبها وأقطع الدهر بالتنكر والحزن دع عنك عزلي يا من كان يعزلني لو كنت تعلم ما بكم تتعلمني جعني أتحه دموع الأنقطع لها فهل عتا عبرة منها تخلصني دعني اتحه دمو والانقطع علىها فهل عتا عبرة منها تخلصني كأنني بين الكل الاهل منطرحا على الفراش وعيدهم تقلبني وقد تجمع حرون من ينوح من يبكي علي ويا وينجبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزي وصار الموت يجذبها من كل علق بلا رفت ولا هوني واستخرج الروح مني في تغروري صار ريخ مريرا حين غرارني وغمضون وراح الكل وصرفوا بعد الهياس وجاد في شرى الكفنين وقام من كان فيه الذناس في عجل نحو المعسني ياسني يوسن لي وقال يا قومنا ابغى قاتلا افقا حرا اديبا ريبا عائفا خطي فجاءني رجل منهم فجر من السياب واراني واطردني وأودعوني على الألوح منطرحا وصار سوق قرير الماء ينظفني وأشكب الماء من فوح وغسلني غسل ثلاث ولاد القوم بالكفني وألبزوني ثيابا لا كمام لها وصار زاجح نوطحين حنطني وأخرجون من الدنيا فواسكا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأساك أربعة من الرجال وقال فمن يشيعني وقدموني إلى المقراب وصرفوا خلف الإمام فصال ثم ودعني صلوا علي صلاة لا رسوا لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهلين وقد تموا واحدا منهم يلاحدني وكشف التوبع وجه ليوظرني وأسفل الدمع من عينيه يورقني فقام محترما بالعزم مجتملا وقفت الأبن من فوق وفارقاني وقال هل عليه ترب واتنموك تستواب منا الرحمن ذي المنني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب الشفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفدعني وأقعدون وجات في سؤالهم ما لسوا كيل ما لي صوني ما لسيواك إلا هم يخرصوني فمن علي بعاقب منك يا أملى فإنني متقون جدا بمرتاني فمن علي بعاقب منك يا أملى فإنني متقون جدا بمرتاني تقاسم الأهل مال بعد ما صرفوا وصار يذل على امرات فقال لي مستجدل الزوجتي على النهابني وحكمت على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليقسمها وصار مال لهم ثللا بلا ثمن فلا تغر النكاس دنيا وزينتها وانظر الى كدهات الأهل والوطن وانظر الى من حوى الدنيا بأجمعيها الراحة منها بغير الحمط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك الا راحة البدن زارع بعده سمرا. يا زارع الخير طبعه ثمرى يا زارع الشمم وقطف على الوهن يا نسف عني الاعمال واكتفي فعل جميل العان الله يرحمني. يا رحموني يا نفسي احكي توب وعملي حسنا عسى تجازيني بعد الموت بالحسنى ثم الصلاة على المحتار سيدنا موضع البرق في شام وفي يمني والحمد لله ممسين ومصبحنا بالخير والعطي والإحسان والمنني